بسم الله الرحمن الرحيم بناوي إخواي بخشن مهربان ألف لام ميم بألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين هنا نخوار ويأم قرآن هزقمان تيدانيا لَلَّا يَنْفَرُ وَالدَّجَارِ زِهَانِيَانَ وَيَأْمِيَّانَ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُم مِن نَذِيرٍ مِن قَبْلِكَ مَا أَتَاهُم مِن نَذِيرٍ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ آية بروكان دلين محمد صلى الله عليه وسلم خوي أم قرآني هل بستوا؟ نخير هل ينبستوا بلك أم قرآن راست للايان فردقارتوا هاتوا بو أوي بو قرآن بترسيني خلجي كالبيش توهيز ترسيني ريشان بونا هاتوا بلك ورينموني ورقرن الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أَفَلَا تتذكرون خازاتك أسمان كانوا زوي أويل نيوان يان دا يبديه ناوا پاشان جدا. باشان توسر عرش إمان ما فيتي وتاني تكينازانين بيتجلو Hiz peştiwano tüka kari aktan niya Dibobir nakana upandu var nagran Yudabbiru al amra min al semai ilal ardı Thum ya aruju ilayhi thumma ya aruju ilayhi Fii yawmin kan miqdaruhu Alfa sanatim mimma ta udun Khoahamu karubarakan baraya wadabadle asmana wat tazawii اثار وجدواي لا باشان همو او كاروباله برز دبيت بولاي خوا لا روجهكدا كاندا هزار سال لو صالاني اي و دجمرين ذلك عالم الغيب والشهاده العزيز الرحيم خوازنا بهمون هني واش كرائك بدا الذي احسن كل شيء خلقه وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ زاتيكه موشتي چي بدوانترين شي و دروس كردوا زامرو وي لسرتا ولقور دروس كرد ثم جعل نسله من سلاله مماءهمين لپاشا نو وي مرو وي لپختي بينرخو قيزا كردوا ثم ونفخ فيه من روحه وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ لباش ريكوبيكي كربشي وادمي لجياني تايبتي خوي كرببريدا جوي وتا ودلي في بخشيون بلامزور كم سفاسي وقالوا اإذا ضَلَلْنَا في الْأَرْضِ اننا في خلق جديد بَلْ هُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ بَي بِرْوَاكَانْ دَلَيَنْ آئِكَاتِ يَمِرْدِينُو لَشْمَعَ الرِّزَاوُ لَنَاوْ زَوِيدَا قُنْ بُوِينَ آئِ زِندودا كرينوو دروس كردينيه اوان باوريا نيا بخزمت پروردگاريان بودات جاء قيامات قل يتاوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون أي محمد صلى الله عليه وسلم بل الفريشتين جانششان كجانششاني اي وي بيس دتان دتانمرين La paashan bolay parvardigar tande garen rena wa law tara idil mujrimuna rabbihim rabbana abdana wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinoon agar dabini katil qiyamata tawanbaran dalayn ay parwardigari ema away balenat pida bo yin deman u bistman deyman jara rawa bo dunia ta kirdawi cak bkein parasti ema dalniyan la qiyamah wa law sha'na la atayna kulla nafs hidahan walakin haqqal qawlu Ager bana viste reynmoni man bahmu kaside de, balam baleni min taspa u zejir bo, ke beguman do zagh pardekam la peri u بما tekrâ. Fduku bima nesitem lqaayom ikum چونکه گیشتن بمروژتان لبیر کرد بو بارستی امش اومان لبیر خومن بیر دوو سزا ی بر دوام ب چژن بهوی اویدتان کل دنیا انما یؤمنو بایاتنا اللذین اذا ذکرو بها اذا لا استكبرون تنهاك سانه با ور با تكاني مدينه حركات با ات انا موجاري بكرين اكون بروده بسجده بردناو بطاچي استايشي پروردگار يندكنو خاين بغوره جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا خوفوا وطمعوا ومن ما رزقناهم يفقون. دور نزال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنْ دَهِدْ كَسْ نَازَانِي تِي شَارَ وَ تَوْبَيَانْ Am ta dashta da dre na wa bahoi aw kardawani ka karduyana Afa man kana kana fasiqan la yastawun Dey ay kas iman darbu be wa kas eka be la iman أما سون الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون انت اواني كباوريان هنا وكردوات ساك كانيان كردوا اوبهشتاني چي پريزو خوشيان بوهايا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 او ځګه یان آګره هر کا تی بیا نه ولا دوځقدرسن دوبارې د یان جرنو نو نو ځاخ او سزای او آګري کئ او باور تام په نه دکر ولنذيق انهم من العذاب الادنا دون سزای سزای رينو بولا اخوا. ومن أظلم مما ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون وشيستم كارتر لوكسي بآتكاني پروردگار آموشگاري بكرت دوائي براستي ايم التوراة سينارين لتاوان بالان ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكون في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل سفين بخوا براستي ايم التوراة من موسى إن زاقمان نبي أي محمد صلى الله عليه وسلم لقى يشتند بموسى يا قماند نبي لغيشتني توراة بموسى وإيمة أو توراة تمان كربا رينموني كارينة وإسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ولناو أوان دا بشوايا دانا رينموني خلشيان دا كربا فرماني كاتي اخويا انغرتو بقى تكاني اي ما ضلنيابون ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون بيجومان فروردگار دبر يارد دلنيوان دا دا بندكان دالروج قيامه دا لوي اوان تيدازي اوازبون اولم يهدي لهم كم اهلكنا من قبلهم في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون آي رأي غير راس رون نبوتا وبيان كأيمة پيش أمان زور قلون ومان لناو أمان بباوران مكة بشوينو خانو ويران كراوكاني أواندا هاتو توداكن براستي لتياتوني أواندا تنبلغي غورهيا دي آية أوان أو راستيان نابستن أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون آية نابين نونا زانن كأيم بوزوي وشت بيرواك اننجاب بەهۆی ئەو ئاوەوە کوشت و کاڵ و گوژجییا دەڕوێنین کە ئاژەەکانیان لی دەلەوەڕێ و خۆشیان لی دەخۆن دەی ئایا ئەوانە نابینەن وياقول نەمەتى هذا صادقين مسلمانان اَغَرَّ اِوَراسقُن قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا أي محمد الله عليه وسلم بل روجي بريان قيامت باور هنان بواني بي لدنيادا فأعرض عنهم وانتظر انهم منتظرون جاء محمد صلى الله عليه وسلم رويا لي ورجيا مدري وتتصاور بك بيغمان او